This will be the next list one Me? Is there a place to يا زين <تصفيق> يلا كله طلع برا وعلم فاني <تصفيق> بارك جدا ده جدا شوك. لا مش كده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 وأولا وقبل كل شيء أتقدم بالشكر لمن أتى ببحوث ومشاركات وللأسف وكالعادة لم يتقدم من الرجال أحد في الشراجل في المعهد قدم بحوث ومشاركات في هذا الأسبوع كذلك ولا مرأة ليس ولا مرأة قدمت اللهم إلا الطالبة المتميزة وإن كانت أصغر الطالبات لزاه الله خيرا وبارك فيها وفي والديها بنت أخي محمد أبو كرات لزاه الله خيرا ووفقها وسددها لذا لها هذه الجائزة طيب كتابان في كتاب واحد الموعودون بالجنة والمتوعدون بالنار، طيب، فاسلام الله عز وجل أن ينفعها به، ومن يسمع، طيب، طيب، هذا شيء، شيء ثاني، أنا شايف ما شاء الله ناس بتطلع ولو ألم مستعدين، كأنهم مستعدين لاختبار وهم فرحين مستبشرين، طيب. طبعا أنبه أن هذه هي المحاضرة الأخيرة وهي ليست محاضرة طيب وإن كانت دقائق معدودات اثرت أن ألتقي بكم في هذه الدقائق لعلها تكون آخر لقاء لعل هذه المحاضرة أن تكون آخر لقاء فيما بيننا إلا إذا قدر الله البقاء واللقاء في مناسبات أخر فالله أعلم فأنا أعلم أن هناك من, أحب من أحبابي وأصدقائي المقربين جدا كان يقرر الأشياء سيقوم بها في رمضان إلا أنه دفن قبل أيام معدودات فالله أعلم من يبلغه الله رمضان نسال الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المحسنين وأن يتقبل منا سائر الأعمال وأن يغفر لأخي هذا وأن ينزل الله عز وجل على قبره شaabib الرحم طلب مني أخي وليد الآن قال لي هات الاختبار قلت له طيب هقرأ على الإخوة لك فقال لي طيب وحدن انتبه الا تقرا عليهم فالاختبار يا اخوانا اختبره خلاص سهل ها هذا الاختبار ان شاء الله لا اقول سنه سهل يا اخوانا لا سهل احنا خدنا كم صوره ثلاثة ها خدنا كم صوره 4 طبعا يا سيرين لم نكمل نصف احد لم نكمل الحجم طيب فطبعا ما ينفعش في تخفيض مرة اللي فاتت في السنه اللي فاتت كنا خفضنا لكم بس دول اربع صور نخفض نخلوهم ايه صحيح ولا عايزين تخفيض برضه اللي عايز تخفيض يرفع ايده واحد يبقى مش عايزين طب نعيد اللي عايز تخفيض يرفع ايده اللي مش عايز يرفع ايده يبقى هنعمل ت... الامن المركزي اختبار ان شاء الله على هم نخليهم ثلاثة يلا ثلاثة ويتر حلم يبقى ايه الملك والقلم والحقه والحق, والحق. حلم تمام ولا نخفض كمان ها اللي يقول يخفض كمان يرفع ايده واحد الملك والقلم والحق الملك والقلم بس اللي عايز ملك والقلم بس يرفع ايده خلاص الملك والقلم بس اهو في اخوات رافعين طب هشوف الاخوات اللي عايز الملك والقلم من الاخوات يرفع ايده ما شاء الله ما شاء الله <تصفيق> خلاص الملك والقلم بس طيب اذا الاختبار في الملك والقلم بس خلاص سيكون منهما السؤال الاول اكتب معاني الكلمات الآتية هذا الاختبار مستعينين بالله أجيبوا على الآتي السؤال الأول اكتب معاني الكلمات الآتية خمسة وعشرين كلمة عليهم خمسة وعشرين درجة من الملك والقلم بس يعني اللي يحفظ معاني كلمات الملك والقلم مع نص الامتحان يعني ناجح السؤال الثاني عليه 15 درجة اشرح شرحا وافيا طيب قوله تعالى كذا كذا كذا إلى قوله كذا ومن قوله كذا إلى قوله كذا سؤال في الملك وسؤال في القلم. خلاص السؤال الثالث نعم السؤال الثالث اكتب من حفظك اكتب من حفظك سؤال يسير في سوره الملك وسؤال يسير في سوره القلم اكتب من حفظك بس من كذا إلى كذا ومن كذا الى كذا واحد في الملك واحد في القلم حلو فرصتين فرحانين لا الأخير عليه عشرة أول سؤال معاني الكلمات عليه 25 تاني سؤال الشرح اللي هو التفسير عليه 15 تاني سؤال التسميع عليه عشرة وخليت عليه عشرة عشان أعرف ان كلكم حفظين ها يعني وبينكم ماشي طيب ها حد عم خلص الامتحان شوفوا السؤال ازاي اهو خلاص طيب حد عنده سؤال حد عنده تعليق حد عايز يقول لي اي حاجه بامشي تفضل والله تحبين في العشر الاختبار سهل انا مو احبك الله الذي الثاني له حد زيه <تصفيق> وانا احبك كلكم والله يعلم الله طيب وعشان كده احرمكم من انسي واترك لكم المجال اترك المجال لشيخي المفضل الشيخ عبد المنعم عبد المبدي عشان انا بحبكم يعني هقدم لكم هذه الهديه الشيخ عبد المنعم يكمل ان شاء الله المحاضره حتى تستفيدوا من علمه خلاص حد عايز حاجه ماشي اه يلا سوايق